جفان كان بالدلال يا رب يا رب وعليه النظر ليال الهار يا رب صح صحبرني على الهجران يا رب جاهل المستقبل بنت الذكية صلوات الله على قلبنا بالامل الهج وفانا وفانا صحيح القال كل مبدي وفانا وفانا نوفبان للعالم وفانا وفانا من النبى سيد البريه وحق رب المهب وحق رب وهب للناس من عن درب العدل ما يوم ملنا يا جعفر الصادق حاج منا تهاني الفرح مصحوبه